قال فَمَا خَطذكُمُ أَنْ يهَا المُسَلُون قَضُ إُصِغَنَا قَوْم مجرمِينَ لنُصِلَ عَلَيْهِم لنُصِل عَلَيْهِم فجَةَم موبين سوَومَةَ الن دَ رَبّكَ لِ مُسْرِفين فَأخْرَجَنَ مَن كَ فيِيها منمُمينَ ثممَا وَجدَدن فيها غَيرَبَييتٍ مِن المُسللِمين وَوتَتْناافه وَوتتْنا فيها آ يَكَلَِّذين يَخافونعَ بَدرين وَقِيمُوسَاءَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى فَتَوَلَّى بِرَأْسِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ هُوَ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُمْ مُلِئُونَ وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمن ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما اشتطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا حَثَمًا فَنَعْمَلُ الْمَاجِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ مبين. ولا تجعلوا مع الله إلا أن آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول قالوا ساحن مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون ما وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَالِبُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْقُوَّةَ الَّتِي لَمْ تَكُونْ لَكُمْ فَهَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يومهم الذي بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مستور في رب منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أمنتم لا تبصرون يصلواها فاصبلوا أو لا تصبلوا سواء ما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هذين أَمْ بِمَا قُتُم تَعْعمللُونَ مُتَّكَ عَرَاسُورٍَّ صَضوفَةِ وَزَوْجنااجُون بِحُور النَّيين وَالْتَذينَ آمَنوا وَتَّدَعتهُمْ ذُلَّةُهُ بِئين مَا لِنَ الحَقُناَا ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم ما يشتهون يتناجعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا كافير